جئت من فرط البكاء يا امتي هل يصبح الاعداء يوما اصدقاء رباه ماذا قد دهانا كيف ذل الانقياء لكانما الامجاد شيدت دونما بذل الدماء ساعة وذكر زمان الأقوية كم جلجل الحق المبين وطاف أنحاء الفضاء إيا زماني ساعة وذكر زمان الأقوية كم جلجل الحق المبين وطاف أنحاء الفضاء كم ارى الاسلام اجسادا وجمعها الاخاء السقم دبب بأمة تركت دروب الانبياء لو يعلم الوسنان منا أن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 تهدم من بنا هذه مصيبة امتي ولعلنا نجد الدواء ان طال ليل الاملين فسوف يسفر عن ضياء هلا رفعنا بالدعاء فنا نحو السماء ومضت رواحلنا على درب البطولة والفداء يكفي من التاريخ عارا أن يسود الأشقياء يا أمتي والحزن يعصرني. علام الانحناء ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبير